والامر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين اما بعد اخواني واخواتي ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب يعني الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى اللقاء السابع في تفسير صورة العنكبوت او وقفات مع صورة العنكبوت موسوعة الفتن او موسوعة مشاكل الملتزمين يعني طول عمر يا جماعة وانا طالب اعبت كذا سنة بعد التزامي عايش في احباط قاتل ليه حياتي مليانة مشاكل طبيعي لاي واحد دخل طريق الالتزام وعاين دينش في طريق الدين في غصة الوقع الصعب اللي احنا عايشين فيه ومش لاقي حد يساعدني مش لاقي حد يقعد معي يساهمني مش لاقي حد يساهمني اصلا ان المشاكل اللي عندي دي ما هياش نفاق ما هياش معناها ان الواحد ضايع زي ما الواحد كان بيشخص ايامها ويجي له احباط دي حاجات طبيعية وان التعامل معاها مش لازم تتعامل دعا بساسة احد احد انت الوقتي مش ابو جاهل بيعذلك وانت بتقول احد احد والدك والدتك مش ابو جاهل وابولاهب المشاكل يعني احيانا الملتزمين بيتعاملوا مع المشاكل بطريقة اصلا استضامية بطريقة صعبة بيتخلي المشاكل تزيد اكتر وبيدوا انطباع سيء عن صورة الملتزمين في المجتمع عشان كده اخوانا انا قلتلكم لموسوعة مشاكل الملتزمين دي هنحطها تبع التربية العقلية يعني ايه تبع التربية العقلية ازاي نتعامل عقل مع المشاكل بتاعتنا ازاي نتعامل عقلنيا مع العقبات اللي بتقابلنا في الطريق الى الله هذه المشاكل محتاجة ايمان هذه المشاكل محتاجة فعلا ولكن فعلا اساسا محتاجة اخ عاقل واخت عاقلة عشان يعرفوا يتطرفوا زي ما قلتلكوا كده الواهب قال للغلام اذا اتيت اهلك فقل حبثني الساحر واذا اتيت الساحر فقل حبثني اهلي مش لازم تولحها حريق على نفك مش لازم الاخ اللي يروح لاهله انا بحب اخواني وما اقدرش يتيب اخواني يا عم ما تج يا عم الأخ اللي انت حارسه على صاحبته والأخت اللي انت حارسه على صاحبته ما تجي بص رسقهم أصلا قدام البيت عندكم الدرس اللي مهم عندك تحضروا وما تراوحش تقول له أهلك يا سلام ده أنا حضرت درس وما حضرتش لما هيجوا يحاربوا التزامك أول حاجة يحاربوها الحاجة اللي انت بتعلق بيها فجماعة خلونا ناس عقلي خلونا ناس نفها من احنا فعلا في مشاكل ونفها من المشاكل اللي بنتكلم عنها ديت 95% من الملتزمين وقع وانتكس بسبب هذه المشاكل يعني اللي هو بيسموها غرق في شبر مية يعني للأسف الشديد لأنهم لم يستطيع التعامل مع هذه المشاكل اللي احنا بنسموها موصوعة خطوة أولى التزام لأن المشاكل دي اما بتلقى في بداية الطريق عشان كان صورة العنكبوت قولنا انها صورة الملتزمين الجدد صورة الملتزم اللي في بداية الطريق فتن بداية الطريق إنما الأعراف فتن نهاية الطريق فتن بقى اللي بقى شيخ المشايخ واللي بقى علم العلماء وابليس اللي عبد ربنا سبعين الف سنة وبعد كده امتكز ده, ده مستوى وده مستوى فتعالوا بقى نتكلم في قول الله تعالى في هذا اللقاء ومن الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذب الله دي مشكلة جديدة بعد مشكلة الولدين اللي احنا تكلمنا عن المرأة اللي فاتت فإذا أوذيت الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولونها إن كنا معكم أو ليس الله بيعلم بما في صدور العالمين دي مشكلة يا جماعة دي مشكلة خوف الآن دي تتكلم عن مشكلة الخوف مشكلة تهديدات أهل الباطل للملتزمين والملتزمات دي مشكلة آه المشكلة دية تعالوا نرصودها الأول اكل كتير جدا عايزه تشتغل في الكليه بتاعتها في الدعوه وخيفة. ليه احسن حد من اهل البطل ياذيني احسن يعني اتذا طبعا شباب كتير عايزين يلتحوا وبنات كتير عايزه تنتقد خايفين لا احسن يعني ايه حد بقى يستقصدني ولا حاجه ايه شباب كتير عايزين يحضروا الدروس لا يا عم ده اللي يحضر درس يا عم هيحصل له مشاكل حتى دلوقتي في شباب عايزين يربوا دقنهم تركي يا ربوا يا تركي يعني يعني رواشه اصلا مش التزام اصحابهم يقولوا له يا عم انت مجنون يا عم انت مش عارف اللي بيرب دقنه هيحصل له مشاكل وطبعا و... يا جماعه يعني 99% وتسعمائة 99% من هذه المخاوف كلام وهمي أصلا لم نره من سنين عمرنا في الانتذاب المقصد يعني ان في إخوة كتير واخوات كتير عاديين يشتغلوا في الدعوة عاديين ينطلقوا في الدين عاديين يعملوا حيات كتير جدا واللي منحهم الخوف يبقى هذه الآية تتعلق بمشكلة واقعية من مشاكل الملتزمين والملتزمات نحط رأسنا في في رأسنا في الرمل ندفل رأسنا في الرمل ولا نواجهش المشاكل ولا نواجهها ان انتوا كجيلة جماعة ما يحصلش معاكم زي اللي حصل مع بعضنا ان مشاكل مثلا اعمل ايه مع والدي والدتي والله يا اخواني اقعدت سنين نفسي حدي يقول لي اعمل ايه مع امي وابوي الله ورحمهم يعني انا الوقت لو حضرت الدروس ابقى عقق ولا ما بقاش عقوة. طب انا الوقت لو سمعت كلامهم طب انا هنا هيضيع طب اسمع كلامهم احيانا انا بقى بدماغي اسمع كلامهم افضل اقعد في البيت وبعد عن اخواني وعن الظروس لا لابت بنتكت احيانا اقول لا انا لازم احضر الدروس ابدأ الصدم فانا كده انا عاق عشان كده زي ما قلت لكم مرة اللي فاتت رشدة تتعامل مع الوالدين شكلها ايه في هذا الواقع فده اللي احنا بنحاول نعمله اللي احنا ناخد ايدينا بكديل بقى انت وانت ما تحسوش ان انتوا بعض الالتزام بقيتوا لوحدكم في بحر ما انتواش عارفين تعملوا ايه والمشاكل دي كلها عامله زي مفتاح القصر الكبير قوي القصر الكبير قوي ده مفتاحه ادعوا لقتين صوابع المشكله كبيره جدا دي ومفتاحها بسيط بس نبدا نتعامل مع بعض تعالوا نشوف هذه المشكلة ما هذه المشكله ومن الناس من يقول امنا بالله ومن الناس كان متوقع هو من المؤمنين من يقول امنا بالله ما هو قال امنا يا رب ليس بثنت لان هو لن يسمى مؤمن الا لما ينجح في اختبار الخوف من اهل الباطل اختبار قال يمنعه الخوف عن الانطلاق الى الله قال لا يمنعه الخوف من المخلوق عن الانطلاق الى الخالق ابدا ابدا يعني تخيلوا كده لو انت مثلا موظفة في المحافظة والمحافظ اصدر قرار مثلا بمنع التدخين فانت شفتي موظف مثلا بيشرف سجارة وانت بتقولي له اللي انت بتعمله ده غلط هيبقى قلب الجامعة والتي بي مرعوبة وخيفة المفروض قلب الجامد ليه هو اللي هيبقى مرعوب اصلا لانك تقول للمحاطب او بالظبط كده يا جماعه المملكه اللي احنا عايشين فيها دي بتاعه ربنا وكل اللي فيها بشر مخلوقين عبيد عند الله فربنا قال انا لما اجئ الى الله انا لما اجي اشتغل في الدعوه ايه المفروض اللي بيعصى ده اللي يترعب اصلا ده اللي يبقى قاعد يبص يمين وشمال مرعوب عشان عقوبه ربنا تنزل عليه مش انا اللي ابقى خايف من المخلوق وانا في مملكه الخالق عشان كده دي قضيه عقيده يا جماعه دي ومن الناس مش هتتسمى مؤمن الا ينجح في هذا الاختبار. الا يعطلك الخوف عن الانطلاق الله. من يقول يقول مضارع يعني يقول كتير يعني مش يعني الكلام فنجربه يعني الموضوع بالنسبة له ايه الكلام مش بكلوس يعني. من يقوله امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني حصل اذا تالي يعني حصل مشكلة فعالية. فاذا اودي في الله الذي شرف ان الانسان اودي في الله ده السي في بتاعك السي في بتاعك قدام ربنا يوم القيامه ده حاجه عظمه الاطول يا رب انا ازيد فيك يا رب فاذا اودي في الله جعل فتنه الناسك عذاب الله يعني ايه يا جماعه فتنه الناس هي عذاب الله لو هو التركيب ده عميض جدا لو هو ثبت على الطريق الناس هتفتنوا هيخوفوها هيعبدوها هيزوه طب ولو ثبت طريق ربنا هيعذبه يبقى جعل فتنة الناس التي ستحدث ان ثبت على الطريق كعذاب الله الذي سيتنزل ان ترك الطريق يعني, يعني انت واقف من اختارين هتكمل الناس مش هتفينك اهل البطل مش هيتبوك هتمشي ربنا مش هيتينك رب ايه بش يتبقى لا. يعني ايه يعني السبات فرض وليس فضل يعني المشي في الطريق ده مطلعش فضل يا جماعة مطلعش ازياد الخير خرين ده طلع فرد يا جماعة قال له ان الدين مطلعش لحيا وانقاب الدين مطلعش لارس بيتحضر ولا شرده يستمع الدين ده طلع حياة دين اللي هيعيشها فرد علي ان هو يعيشها ان هو يعيش فيه احنا ما فاهمنا عن الانتزام بتتقلب ده الالتزام البطخه والجورنال وال... والاخ رايح الشغل راجع من الشغل و, و... و... وكرشه قدامه كده بيضحك على نفسه بيهم ان هو ملتزم ده طلع يا جماعه النموذج ده ما لوش بالنموذج اللي اتربى عليه الصحابه في مكه ده طلع اخواننا دين مش كده ايوه طبعا يعني الثبات فرض وليس فضل اه بدليل قول الله تعالى ويقولون آمنا بالله وأطعنا بصوره النور ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين اللي مش هيكمل في الطريق ده لا يوصف بوصف الايمان يبقى اللي ماشي في الطريق بتاع الالتزام فرض قال تعالى إلا تنفر مش يترككم أو يترككم يعذبكم لو لا أن النفير ونصروا للدين فرض ما كان يعذبكم يتأفهم يا جماعة لنتم بتعملوا الوقت ده فرض سركم إلى الله ده فرض يعني عشان كده هناك صدمات يأخذ بعض الملتزمين والملتزمات يوم القيامة زي صدمة أول من تصهر به من نار زي صدمة الذين يسقطون من على الصراط وهو يعني بوصف اخوانهم اللي عبروا من اعصرات اخواننا كانوا يصلون معنا ويعملون معنا الا طب كانوا هم كويسين هم امال عملوا ايه يبقى الدين ما كانش مجرد صلاه وصوم يبقى الدين ما كانش مجرد عبادات ده, ده كان رساله وكان امانه وكان انطلاق الى الله سبحانه وتعالى وكان شغل في الدعوة في هذا الواقع وكان تحمل لمسؤولية الدين يبقى دي اول وقفة فاذا اوزي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ونصر هنا نكرة للتعظيم يعني ده هيجي نصر وجاء دي يعني, مش دي يعني النصر جاي يعني يا جماعة الفنح جاي لوحده احنا مهمتنا مش ان احنا نجيب النصر احنا مهمتنا قال لا نضع العراقيل في طريق النصر ان احنا ندفنا ما نتحولش لسبب من اسباب عدم النصر يعني النصر جاي الفتح جاي اقسم بالله الواقع ما هيفضل كده والبطل ما هيضل مسيطر والفساد والسبور ما هيفضل هو نظرة الاعلام ونظرة الان اللي بيربيكم اللي لا يمكن يسيبكم يتخلى عنكم يعني النصر هو اللي جاي بس انت ما تبكيش انت بس عقب افطريق النصر ما تبقاش انت سبب من اسباب رفع النصر عندنا ما تبقوش بتخليقوا عن الدين وتخليقوا عن المسؤوليه ما تبقوش بسوء اخلاقكم في معامله الناس ما تبقوش ببرود البعض الاخوه والاخوات في قضيه الدعوه الى الله سبب من عرقلت مجيء النصر ولا ان جاء نصر ما تبقوش بالصوره المشوهه للملتزمين بدوال المجتمع نتيجه للاصطدام مع المجتمع ما تبقوش سبب لعرقلت اصطول ان جاء نصر مربك لا يقوينا خافوا لربك يعني لو هيك تكلمت بقول لك انت كنت تخوض دي كل إن كنا معكم ده بقى الجمع المفرد اتقلب جمع ايه اللي حصل بقى المفرد اتقلب جمع ليه ساعه الازمات كله فكر في نفسه فكانت ضمير مفرد ساعه الرخاء كله جاي في نفس واحد ان كنا معكم عشان كده دايما بقول للاخوات بقولهم الفترة اللي احنا فيها الوقت ديات في الواقع عامنا زي ما عامل حزن كده فترة صعبة ومفيش اي فتوحات باينة في الافق ولازم نستمر عالدعوة ولازم نستمر على نصرة الدين ولازم نكافح من اجل التربية ومن اجل بناء انفسنا ومن اجل نظل الواقع فبقولهم يا جماعة الدعوة هتفتح هتفتح بإذن الله سبحانه تعالى واول ما الدعوة تفتح كل الاخوة والاخوات المعرضين عن بيئة الايمان الوقت يكونهم هيجوا جاري ساعة الفتح الفتح الفاتح يلم يعني ساعة لما بيبقى فيه دروس بقى والشباب ماليها وما فيش اي مشاكل والدروس ماشي انا بشوف الدروس ماشي غريبة جدا يا هو انت يا اخلاني اللي بقى لعشرين سنة ما شفتكش مهفناش عليك غير لما جيه درسه وهلليلة في ناسة بتجيه غير لما بتبقى فرح يا جماعة انما اللي بيقص معديش حاسة ومديدها وفي هذه المشاكل هما دون الناس فضطين هي دي الشخصية اللي الصورة دي بتبنيها فهنا بقى ضمير الجماعه يعني ايه الجماعه الجماعه جت الله باعلم بما في صدور العالمين يعني يعني انت بتساءل دلوقتي خواطر خواطر كل واحد فينا دلوقتي قوه خواطر يا جماعه الله اعلم كل واحد كده بيفكر في ايه في واحد فينا بيفكر دلوقتي يا رب انت بتدي الناس زوج يا رب يعني نتفنى احنا بس مش على الدين يفضل مؤمن وفي ناس بتفكر طب انا هعمل ايه طب بافرض وزي انا هروح فين طب ام النفس ازاي فينا عارفين يعني تمسواهن لما اطباوهن في سبيل ايضا وما ضغفهم وما استكانوا, لك استكانوا اي وvisor القاطع في قصادع اي في كونهم يعني فكروا انا اعمل ايه ما فكرش والدين في الازمة ما فكرش في الدين فكر في نفسه اللي بفكر في نفسه ده بي ده ب��ح وهو الله عنا في صدور العالمين انت بترقب الصدور من ق�� انت بتفكري في الدين ولا بتفكري في نفسك يبقى الوقت يا جماعة هنقف في مع مشكلة المشكلة اللي بتتناولها الآيات وهي مشكلة الخوف من أذى أهل البطل طيب هل كل خوف نفط؟ ولا الخوف أنواع؟ الخوف نوعين يا جمعة النوع الأول الخوف الذي لا يعطلك عن الطريق يعني انت من جوا خايف بس انت مكمل خايف بس تحضر دروس وملتزم وملتاحي ومنطقبة وشغال في الدعوة يعني انت من جوك يوصولك ما يوصول البشر طيب النوع ده حكمه في الشرع ايه النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا ارسله في الدعوة فأول الدعوة قال يا ربي اذا يسلموا رأسي وظروه خبزة يا ربي ده يفرموني قال لا طب ما دي كلمة تعني ان النبي كان متحسب من الواقع الممكن يحصل في مشاكل طب ما اهل الكهفة قالوا نفس الكلمة انهم من يظهر عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا الناس دي ادرا وفجر والعدو لو الناس دي مش هتربكم يعني كان في خوف ان ما حكوا وتحركوا النبي قال اذا يطلبوا راسي بسنيد اللي شغال في الدعوه سيدنا موسى قال رب اني اخاف ولو اني الخوف هنا قد يكون اصلا خايف انه لو اتقتل محدش يشيل الدعوه من بعده عشان كده طلب هارون انما هنا ربي اني اخاف بس نزل وراح اصرف العون كما امن ال موسى الشهاد الرابع فما آمل لموسى إلا در من قوم على خوف من فرعون وملائيون أن يبتنهم يبقى خايفين الآن أثبتت الخوف ولكن آمنوا والتبعوا موسى وخرجوا معا للبحر الأحمر حتى هم خايفين حتى هم بيقولوا في الآخر إننا لمدركون بس خرجوا يبقى ده الخوف النوع الأول الخوف ال ال الذي لا يعطل عن السير في الطريق أنا خايف بس ماشي يا رب يعني أنا جواي خوف بس نكمل يا رب يبقى ده النوع الأول الخوف الذي لم يمنع ده حكم في الدين ايه ده حكمه في الدين ان ده اخ صادق ودي اخت ملتزمة صادقة مؤمنة طقية راجل شهن بطل جزاء الله خليل قال له طب الخوف ده الخوف ده يروح مع الوداء الخوف ده مع الاستمرار في الطلب القلب بالامن والاقمنان وما قبل بقى الامن بالله ولمهن الله بتيجي ولكن مع ايه مع الزمن ومع الاستمرار طبعا طب النوع الثاني من الخوف هو الخوف المانع والمعطر اللي هو انت اه اه اه اخت بتقول خطيبي بتقدم لي بس هو مش عايز يلتحي ليه قصو خايف بيقول ممكن يؤذوني وممكن اه اه اه الخوف بقى اللي منع الخوف بقى اللي عطل دا الخوف التالي اللي هو في قول الله وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطط من ارضنا لا يعني ان نتبع الهدى يعني في الاية بيقولوا احنا عاربين ان انت صح ان تبع الهدى احنا عارفين ان ده الهدى وعارفين ان انت على الهدى بس هنقذيه وهنبذله واحنا مش حمل اذيه وبذله يبقى ده الخوف المعطل ما حكمه قال تعالى ولا يعلم القلب ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن الايه المنافقين فهذا الخوف حكم عليه بانه ايه بانه نفاق بانه نفاق هنعلق على قال وقتي ولكن انا بقول لكم انه ايه طب انا بقول لكم ان عشان تعرفوا يا جماعه ان معظم الاخوة والاخوات ما منافق معظم الاخوة والاخوات فضل الله مكتهد في بيس الامان ومنطلق وشغال وملتزم في الهدي الظاهر وشغال في الدعوة فضل ومنه الله سبحانه طيب اللي بقى منعه الخوف لا يفهم ان كده هيدخل نفس حكم في غاية الخطورة طيب وما للصحية الكلام الصح هو ان اعتقد ان الدعوة هي سبب الحفظة وبالامن هو ده صح بقى يبقى لازم نعتقد ان الدعوة هي سبب الحد والامن زي قول الله يا اقبل ولا تخف <تصحيح> يعني انت, انت مش هولى مدبرا ولا بيعقب ولا مقبلا ولا بيعقب الصح ان الانسان اصلا مش يولى مدبرا مش يارب ويخاف يقبل ليه لانك ذاهب لمفظر الامان من اسماء الله يا جماعة البر يقول لك بر الامان ان الواحد في البحر بالرعوب وخايف قوم يوصل للبر الحمد لله وصلنا كل ما بتقربي من كل ما بتقربي كل ما بتقربي من مصدر كل ما بتقرب من كل ما بتقرب من مصدر كل ما بتقرب من عشان كده ال يعني الواحد في حياته والله العظيم انا اقسم برب برب العظيم العظيم على مدى اكتر من 20 سنه التزام الواحد شافهم اللي بيشتغل في الدعوه هو اللي بينتظره اللي بيشتغل في الدعوه هو اللي بينجو اللي بيشتغل في الدعوه هو اللي ربنا بيرتب له ترتيب مهول مهول بيبقى كله فتح بقه في الاخر كده زي ما ربنا قال في الصوره هنا وجعلناها ايه للعالمين اتزايا ايه اشمعنا ده يا رب اللي نجا ودله حفظ لان هو ده اللي كان شغال يعني يا اخوانا الانبياء في قصص الانبياء عملوا اشياء مرعبه ونجوا نجوا ليه بسبب الشغل في الدعوه الى الله يبقى يجب ان نعتقد اعتقاد راسخ ان الدعوه هي وسبب الامن هو ده الكلام الايه هو ده الكلام السليم هو ده الكلام السليم اه طيب اه اه هنقف هنا وقفة مهمة جدا وهو ايه علاج صورة العنكبوت لهذه المشاعر الخطئة ان صورة العنكبوت ده جماعة وده انا يمكن نستطيع اقول لكم في مقاصد الصورة يعني اخوانا اللي بيعملوا المذاكرات بتاعة الصورة يحطوا الحتة دي برضو هنا ويحطوها في مقاصد الصورة في الاول لما كنا بنتكلم ان صورة العنكبوت مزبحة لكل ما سوى الله في القلب مزبحة مزبحة للخوف مزبحة للحب والتعلق مسبحة للخوف من كل ما سوى الله اتنين مسبحة للحب وتعلق بكل ما سوى الله تلاتة مسبحة للرجاء في غير الله مسبحة لهذه المشاعر في غير الله للخوف من كل ما سوى الله تعالوا ما نشوف شواية كده قبل المضحف قدامها هو آية 15 فأن جيناقل ونوح وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين إيه آية يا جماعة سفينة ماشي أخوانا ويتجري بين في نوجينك الجبال موجة الجبال يعني السنامش ارتفاع الجبل هي دي السنامش ولكن الكرة الارضية كلها كان بات سنامي مش حتة بات نقطة يبقى السفينة اللي بات الواح ودسر دي شوية الخشب والمسابر دي ماشى في وسط السنامي ازاي وكل اللي حواليها جثث صفية على وش المياه غرقانة وهي ماشي او نجت ازاي يعني لو واحد كاثر كان لسه في نفس وضقت شاف المنظر هيجيله زبحة ازاي بقى ده ينضم المنظر ده عشان ربنا يقول للدنيا كلها ان الدعوة اعتراض بالنجاح ان الدعوه هي سبب عشان كانت سوره الفتح ربنا قال على المؤمنين اللي بايعوا النبي تحت الشجره ايه ولتكون ايه للمؤمنين يعني ايه ولتكون ايه للمؤمنين اللي نزلوا اشتغلوا في الوقت الخطر وراحوا الحديبيه في الوقت اللي كل ظن انهم يتذبحوا ومحدش هيرجع منهم سليم بل ضمانتم ان ينقلب الرسول والمؤمنين الى اهلهم ابدا ده ده. الناس دي بتفكر ازاي رايحين في موسم الحج طبائل العرب كلها هناك يدخلوا يعملوا عمره غصبا عن عين مشرك مكة دول مقتلين مقتلين فردين قال ولي تكون اياتا للمؤمنين ان اللي اشتغلوا للدعوة للدع وقت الخطر هم اللي حفظوا وهم اللي رفعوا وهم اللي فتع لهم اللي خافوا بقى وارفيني وصلهم كده ازاي يعني طب يعني طب ده حصل ازاي سبحان الله العظيم اللي برضو في آية في صورة العنكبوس آية 24 فما كان جواب القومي ده سيدنا إبراهيم بقى إلا أن قالوا اقتنوه أو حرقوه فأنجاهوا الله من النار إلا في ذلك لآيات لقوم يؤمنون المؤمنين يقفوا فاتحبوا قوم إزاي النار المهولة والمنظلق اللي ترمى فيه والصري عبد من بعيد ينزل مشوي فيها ويخرج ما فيش عراية اتحرقت ما فيش حتة في جسمه حمرة ما فيش في هدومه اتحرقت إزاي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمن منون يبقى مذبحه للخوف من كل ما هو ظال زي ايه برضه 41 مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته الناس خايفه من اهل الباطل من امريكا وخايفه من اليهود وخايفه من اذبحهم واذيالهم عم كمثل العنكبوت اتخذت بيته يا عم يا عم والله العظيم ما يقدروا يعملوا اي الحق المنصورين بالله المؤيدين بالله المؤيدين بالله يعني ال يعني إن, ان احنا نفهم احنا مسنودين يا جبعة احنا مسنودين يبقى, يبقى دي اول معنى في العنكبوت مسبحة للخوف كل ما الله المعنى الثاني او المسبحة مسبحة للحب والتعلق دي في القول الله سبحانه وتعالى في اية 26 فان ابراهيم وقال اني مهاجر الى رب مهاجر مفاعل انا انا مش هستقر في ارض مش هرتبط بارد ولا بوطن ولا بقه ولا بقارب ولا بقى ولا بناس مش هاتنس ببلد مش هاتنس ببيت مش هاتنس انا هفضل الليب في الارض لحد ما اوصل لربنا لحد ما اوصل للمكان اللي اعرف ارض فيه ربنا لحد ما اوصل للمكان اللي اعرف ايه يا اخوانا كلمة مهولة اخوانا يعني احنا انا مسلا ساكن في المنصورة مراتي وقريبي اختي وحبايبي واصحابي وبيتي يعني انوان اسمه كل حاجة حتى بشيحنا العبش للعبش يعني الوقت المصر كلمة الانسان جاء من الوانس اصلا الانسان متونس سيدنا ابراهيم بيقول انا هلغي كلمة الوانس دي من حياتي انا هفضل لك في الارض لان اقتلس الا بما يوصلني الى الله كلمة مسبحة للحب واتعلق بكل ما سوى الله الرقم 3 مسبحة للرجاء في كل ما سوى الله كلمة جميلة اولف اية 17 ايه سيدنا ابراهيم بيقول اقامه ان المعظمة عرف قصة سيدنا ابراهيم سبحان الله يعني, يعني خليل الرحمن لان زبح كل شيء من قلب وصول الله ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقة شوف سيدنا ابراهيم فهمهم بيقولون لا يملكون يا عم والله ما يعرف يعملون لكم حاجة يا اخوانا اقسم بالله انتم اهمين حانا الوحين بيشوف ناس متعلقة ان اهل الباطل يقدروا مثلا ينصروا لهم حاجات يفتحوا لهم دروس ويش عارف يودهم ايه يا عم اقسم بالله لا يملكون يا عم والله ما في مخلوق يملك لمخلوقش ايه لا يملكون لكم رزق لا يملكون او اترجوهم او اترجوهم يبقى ايه يبقى صوره العنكبوت مسبحه للخوف والحب والتعلق والرجاء في كل ما سوى الله وبتزرع مشاعر جديده بقى زي مثلا مشاعر ناحيه الاخوه والدعاء ان فيها روطه ان احنا نخاف على بعض مشاعر ناحيه الناس ولا اصاه اخاه ولا مدينا اخاهم شعيبه هو اخوهم هو كانوا اخواته ولاد ام وابو واحده المشاعر كاني خايف عليك زي اخويا بالظبط كاني خايف على المتبادله دي زي اختي بالظبط بتزرع مشاعر جديده مشاعر كلها انطلاق الله سبحانه وتعالى إيه إيه عشان كده يا ربنا يقول بعدها ولا يعلمن الله الذين أمن ولا يعلمان لإيه المنافق المرة الوحيدة في القرآن الماكي اللي ذكر فيها لبض النفاط تعامل حاسم مفيش فره ماضي يابي يا دي اسود انت مؤمن ولا منافق انت مؤمنة ولا منافقة طب اصلنا والله مؤمنة ولا منافقة هنا جميع الوحيدين محيطين في القرآن الأرضية ماينفعش يبقى فيه تميات في الدين لازم عشان كده من اصبر الجرائم التمييه في الدين بعض الدعاء اللي بيميعوا الدين اللي بيميعوا قضايا الدين اللي بيقولوا للناس عايزينكو كده بشكلكو كده ب... يعمل بس بالراحة يعمل الدين لما بيتميع بيضيع بيضيع وما بيطلعش نماذج اصلا بتقدر تثبت امام الواقع هنا بقى الكلام ايه انت معانا ولا مش معانا انت على الطريق ولا مش على الطريق انا بحس يا اخوانا ان الايات دي من اجل ان مفهوم الالتزام يبضل واضح ان الوقت مفهوم الالتزام عايد ضايع كل بيسمي نفسه ملتزم وكله بيسمي نفسه ملتزمه طب يا ابني انت شغال في الدعوه لا انت يا بنتي مرتبطه بائئتمان لا انت يا ابني ليك شيخ ومربى لا انت يا بنتي بتحفظ القران لا انت يا ابني صحبتك ولا لا انت يا بنتي شغاله في الدعوه لا انت يا ابني بتتطلب عشان تتاهل عشان تنصر الدين بكره وشايل رساله نصرت الدين على ظهر النسور لا هو يا ابني الالتزام شويه شعر والقماشه اللي بيغطوا بيها حتى 3/4 رقبات كشفين ايديهم الوزن يعني حتى الجوانتي نص الوش وديقوا يا جماعة ايه التميع اللي احنا وصلناه ده ايه تميع فين يا اخوانا الدين الدين فين الدين اللي, اللي, اللي في حد فاصل عشان كده الاية دي بتقولك ما فيش رومادي بتقولك ان ترك الدعوة وترك الالتزام وترك الصحبة خوفا من اذى اهل الباطل نفاة شوفوا يا جماعة كلام واضح ولا يعلمني الله لدي ما امان ولا يعلمني الايه المنافقين تعمل حزن ترك بئته الايمان وترك الدعوه الى الله وترك ال الدعوه الله وترك هذا الجو خوفا بسبب الخوف من اذى أهل الباطل نفض خلاص كلام واضح جدا طب والإعلامات المنافقين أنت بتعلموا أفتسم على لفظ النفاق كده هو إيه لفظ النفاق ده يا جماعة يعني عشان كده ديك كده يبقى خلصنا بقى لإيه خلصنا المشكلة بتاعت النهارده من مشاكل الملتزمين طب لفظ النفاق النفاق جاي أصلا من حيوانة محيوانة الجربوع. حيوانة الجربوع ده الجحر بتاعه بيعمله فتحتين عشان لو جاء له عدو هجمه من فتحة إيه من الفتحة التانية ف ف ف بيعمل نفق النفق ده بقى جه منه لفظ النفاق يعني ايه النفاق النفاق ان الواحد يامن نفسه يا عم انا ادخل الملتزمين واطب افرض حصل مشاكل لا يبقى لازم برضه اامن نفسي لا. طب هو الفكر ده يا في الدنيا الفكر ده في الدنيا فكره عاقل جدا جدا يعني في امور الدنيا لازم الواحد يعمل حسابه ولازم الواحد يبقى عنده بلان بي هي بلان بي ديت ان انا عندي يعني احنا بما المعسكر شباب بنعمل رحله شبابيه او بنعمل عمره بنعمل فيه بلان اي وبلان بي وبلان دي يعني افرض مثلا حصل مشاكل في المطار في الرحله اه يبقى ساعتها نعمل كذا طب يبقى بلان بي ديت دي دايما دي فكر راقي وعقلانيه بس في الدنيا مع ربنا في الدين ده الفاق يعني اللي هو فكر ايه فكر هو ان منكم لمن يبطئن اللي هو يبدا يبطئ ليه اما اشوف اللي يشتغلوا في الدعوه يحصل لهم ايه وبعد كده لو الشاهد الثاني يقول قد اخذنا امرنا من قبل يعني ايه انا هركم معهم السفينة بس احط طوق النجاة في جيبني عشان اعرف انص لو حصل مشاكل يبني الفكر الصدق وفكر حرق السفن مع الله مش مع امور الدنيا حرق السفن ان يا رب انا احرق السفن انا مليش غيرك يا رب اصلا انا هرمي نفسي في طريقك اللي هو عكس ولا مدبرا ولا معاقب ولا مقبلا ولا هو ده اللي هو كما قال النبي دوروا مع كتاب الله حيص دارش ما تبقاش عندك القرآن بس انت عامل نفع كده تعرف ايه تبعد عن الدين خالص لو حصل اي مشاكل لا جماعة الدين مش كده الدين ان انا اربط مستقبل مستقبل الدعوة ان انا اربط حياتكوة ان انا السفينة دي فيها وهموت فيها انا مش همشي انا مش هتيت انا مش هتخلى عن الطريق ده باذن الله الى ان اموت انا صامد على هذا الطريق هو هذا الصدق يفكر في نفسه طاعمل ايه عايز ازاي افكار كلها افكار نفاقيه افكار نفاقيه اتكلمنا النهارده عن مشكلة كبيره جدا في شكل الملتزمين وهي الخوف من اذا اهل البطل واتكلمنا عن شر الايات الايتين 10 و11 واتكلمنا عن نوعين الخوف وانه نوع اللي بيمثل لا يتعارض مع الايمان وصدقه انه اللي بيمثل النفاق وتكلمنا عن تربيه مفهوم ان الدعوه هي سبب الامن والحفظ وانك لو عايز ربنا يحفظك اشتغل في الدعوه لو عايز ربنا يكرمك قوي قوي في حياتك اشتغل في الدعوه خلاص وما تسيبش الدعوه بعد ما ربنا يفتح عليك في دنياك يعني لانك لو اشتغلت في الدعوه ربنا يفتح ليك في دنياك وهيكون للمشاكل اللي عندك هتتحل فوعي لما المشاكل تتحل تسيب الدعوه عن سوره العنكبوت مسبحه للخوف من كل ما الله ومسبحه للتعلق بغير الله والرجوع في غير الله وتكلمنا عن بعض معلومات عن النفاق وتأصيل معنى النفاق وتكلمنا عن ان الصدق هو ما هو الصدق؟ الصدق هو فكر ولا مقابلا ولا بالعقد؟ الصدق هو وإن منكم عكس وإن منكم لا يمتصن الصدق هو أن تلغي من حياتك واتأخذنا أمرنا من قبل الصدق هو أن تدور مع كتاب الله حيث دار الصدق هو أن تربط مستقبلك من مستقبل وتربط مستقبلك من مستقبلك من مستقبلك دين شاء الله وإذن الله المرة الجاية نقض مشكلة جديدة من مشاكل الملتزنين في تربية العقلية وفي موصوعة مشاكل الملتزنين في الآية التربية وسبيلان والنحن الخطاياكم اللي هي أكبر سبب لأعاطة الناس عن السخرية, السخرية والتعلق بالصحبة القديمة ربنا يبارك فيكم ربنا احفاظكم شد وحيلكم يا جماعة شد وحيلكم مسألة الورش اللي على النس عايزين نشد حلنا فيها دفعة سنة أولى عايزين يعني ان شاء الله بإذن الله يعني, يعني أول بس يعني ان شاء الله ظروفة الظبط كده بالنسبة لنا وإدارة المعهد هنبدأ ان شاء الله بإذن الله بقى نعمل يعني تظبيطات إدارية كبيرة في المعهد ان شاء الله بزد النسبة السنة أولى وبالنسبة لسنة تانية عايزين نشوف يا اخوانا يعني عايزين المعاني دي تبقى مش معلومات بس هتمتحنوا فيها لا عايزين المعاني دي تبقى معاني نعيش بيها عايزين نقوم نلبي صورة العنكبوت عايزين نعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى ومن اراد الطريق فعليه بالفهم العميق والاتصال الوصيق والقلب الرقيق سبحانك الله وبحمدك اشهر واللائناء الان اتغفر وكاتب الله. وكاتب